Thank you. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي الْكُرْسِيُّ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أعود يَقُلْ لَهُ كُفْوَانٌ أَحَدٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ Ó nem rodi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan kalau kau suka hati tepuk tangan Kalau kau suka hati kedip mata Kalau kau suka hati kedip mata Kalau kau suka hati mari kita lakukan kalau kau suka hati kedip mata Kalau kau suka hati hentak kaki Kalau kau suka hati hentak Kalau Kalau kau suka hati, berputarlá Kalau kau suka hati, Okay. Oh. More. Uh -huh.